بوك تو برسات السادم سبعة وخمسون سبعة وخمسون بري الليكريا. عند الطبيب عند الطبيب أس إمام تس بري لكريا عندي موعد مع الطبيب عندي موعد الطبيب. الموعد عندي في الساعة 10 الموعد عندي في الساعه 10 ما اسم حضرتك ما اسم حضرتك моля, седнете в чакалнята. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. تفضل اجلس في غرفة الانتظار. А طبيبو سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. تأمينك الصحي مع أي شرك تمك الصحي مع أي شرك <تصفيق> بماذا قدر أن خدمك بماذا قدر أن خدمك امةبوك هل تشعر بلم هل تشعر بلم؟ de الموضع الذي يؤلم اين الموضع الذي يؤلم باستيانو مي دائما بالام في الظهر دائما بالم في الظهر چesto عندي صداع في اغلب الأوقات عندي صداع في اغلب الاوقات نياكوغا ميبولي كوريموت في البطن اشعر احيانا في البطن من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك لجنتنا كوشيتكتا موليا من فضلك تمدد على السرير ضغط الدم Тамам Дот елдам тамам Щще ви направя инжекция. Отика е хокна Отик е бра. ви дам таблетки. Отика хобуб Отик ви напиша рецепта. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية أعطيتك وصفة طبية للصيدلية